ثم أرجع البصرك رتين يوم قلب إليك البصر خاسئ أوه وحسيب ولقد زين السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.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 تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْمِ ۖ كُلَّمَا الْتَقَىٰ بَيْنَهُمُ فَوْجٌ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأْتِكُمۡ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىۡءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنْ أَنْتَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فاعترفوا ذن بهم فسحق لأصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير